بسم الله الرحمن الرحيم اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَرْحَمُ الرَّحْمَٰنِ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ أَلَّا تَطغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من ناع فبأي آلام الذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ما رجا البحرين يلتقيان بينهما درزا لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرج مِنهُ الؤ وَنرجان فَأَلَ إَبكماتُ كَذذب وَلَ الجَوال المُ شَاتُ في البَحكَ الأام فَأَ إَّك ماةُ كَذذبان كلل منَن بِكَ ذُو الجَلالِ وَالإكرام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَأَبِأْ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 إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما سواض فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان 11. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 15. 15. يرَفُ الْ المُجرْمونَ بِسمَاهُم فَيُخَذُ بَِّ وَاصِي وَالْأَقُدَام فَبِأَّ أَلَ إَبِّكُ م تُكَذذِبَا عَذِهِ جَهًَاَّ مَُّتِي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 فَبِأَّ عَلَ إِ رَبِّكُ ماتُكَذذِبَان فِيهَِّ قاصِرَةُ الطَّرُ فِي لَمْ يَقُمِفحَُّ إسُم قَبَ لَهُم وَلَا جَ فَبِأَّ كَمَا تكذبان كأنهم الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء لا زاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تُكَذِّبَانِ مُدَّهَانِ أَمَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا